وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْكِتَابُ الْمَرْقُومُ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِم نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ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 وَإِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون